إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منا بخبر أو آتيكم بشياب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها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 أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لاذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به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 وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبى في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله إلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَلَسْنَا نُعِذُّ وَصَدَّقَتْهُمْ كُنْتُمْ مِنَ الْكَاذِبِينَ اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ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 بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلنهتينهم بجنود لا قبل لهم بياء ولا نخرج انهم من هذه وهم صاغرون قال يا ايها الملهى انكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين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 فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نُكِرُ لَهَا عَرْشَهَا نَظَرَ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ إِلَىٰ هَٰكَذَا عَرْشُكْ قَالَتْ كُنْتُهُ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلُ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ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 وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ما شهدنا مهلك أهله وإلا لصادقون ومكروا مكروا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون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 وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم يشركون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 بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المفضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أَمَّ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَّ يَرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّ يُشْرِكُونَ أَمَّ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ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 قال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا اساطير الأولين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 هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن اتلو القرآن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 ما تعملون